الدنيا وهم بالعجوة القصوى والرقب أسفل منكم. قل أنتم الدنيا وهم بالعجوة القصوى والرقب أسفل منكم. ولو تواف كُنْتُمْ اخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرَ مَنْ كَانَ لَفُؤْلَا وَلَكِنْ وَعَدْتُمْ لَسْتَ لِفُؤْلٍ إِنْ يَقْضِ اللَّهُ أَمْرَهُ أَمْرٌ كَانَ لَفُؤْلَا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وما فيه الله أفرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى ألا ذليل وإن الله لتم